حرمة دم المسلم وأسباب إهداوه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى خلال الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارق لدينه المفارق للجماعة